লোককে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপরকে নবজী বললেন তোমার বাবা তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর পার্সেন্ট যায় মায়ের দিকে এবং চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট যাই বাবার দিকে সংক্ষেপে মা পাচ্ছেন গোল্ড মেডেল সিলভার মেডেল এবং ব্রোঞ্জ মেডেলটাও মা পাচ্ছেন বাবাকে শান্তন পুরস্কারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এটা সুনানিতে উল্লেখ করা আছে কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় নম্বর ছয় হাতিস নম্বর তিন হাজার একশো ছয় নবাহ বলেছেন জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابتنا وذليلنا إليك وإلى رضوانك وَإنا جّاتكَ جّات النعم الله مذكرنا منهُ ن الصين وَنا منهُ جهنا وَذقنات لا وَتهُ آم الليْ وَطاب الن آ على الراجهِ الذي ررضكَ عن اللهم اجعلنا من من يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابه ويعمل بمحكم ويجلو حقنا ونت اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه واحمد ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضيع حدود اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصالنا جلا ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم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 الذي رفعت مكان وأيت سلطان وبينت مرهان وقلت يا أعز من قائل سبحانه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 حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من ولك في جميع ولك في شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغناء ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الضعف إلى القوة ومن أنواع الشرار كلها إلى أنواع الخيور كلها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفوائش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مخنين لها عليك قابلها وأتمنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحذانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وفر لهم ورحمهم وآفهم واعفوا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ووصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدمس اللهم انقلهم جميعا نمضيب اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وغل مندود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى الجنابل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصف يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن يا من ستر القبيح نسألك اللهم أن تعتق ربادنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجعلنا من شفع المحسنين من في الموسين الى هنا الى هنا الى قد حمرنا ختم كتابك ونخيا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن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 حرك اللهم ان تزبح احوال المسلمين في كل مكان اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم احكم دماءهم اللهم احكم دماءهم اللهم احكم دماءهم اللهم, اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريدهم اللهم عاتب بتلاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارفع الظلم عن المسلمين اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان اللهم سر اخواننا في فلسطين اللهم سر في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينه المحتلين اللهم انت اللهم اجعل المسجد الاقصى عزيزا شامخا الى يوم الدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم لا تمكن لأعدائك فيه يا للجلال والإكرام اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في بلاد الشام اللهم إنهم حفات فاحملهم وجهام فأطعمهم وعرات فاكسهم ومغلوم مفضلون فانصرهم يا ناصر المبلومين يا ناصر المبلومين ويا منجي المؤمنين ويا مجيب دعوة المضرين إلى أهلا إلى من تكنهم إلى عدو إلى بعيد اتجهمهم أم إلى عدو من نكتب أمه إن لم يكن لك غضب علينا غير أن عافيتك هي أنسى علنا نعود بنور وجهك الذي أشرت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أن ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به اللهم عليك بالضغاة الظالمين اللهم عليك بالضغاة الظالمين اللهم عليك بالدغاة الظالمين اللهم شدد شم لهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرت من المعتبئين إله أنا سفاك الدباء إله أنا سفاك الدباء ولم يرحمون محن الله تل الشريع بنان قلتشن شكو البندر قلن رجلن একটা বিধান আছে বিচার ও শান্তি এবং সারিয়া কিভাবে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করেছে সে বিষয়টা করবো চলুন द्विधा द्वंद मूल्यबोधे अभाव प्रकृत विश्वास अभा, जीवन जापन धर्म के भूल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 कुरान कुरानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा اللهم اجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وأمرهم في وبال يا قبيل يا عزيز يا جبار يا منتقم اللهم كل إخواننا في بورما وفي كل مكان. يا أرحم الراحمين إلهنا قبل الخوف إلا منك وخابت الظلول إلا فيك وخابت الظلول إلا فيك وضروف الاعتماد إلا عليه اللهم لا تكرنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك ورحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اعز الاسلام و المسلمين و ادن الشنت والمشركين و دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا المطمئن و سائر بلاد المسلمين اللهم امن في اوطاننا واصلح و وفق امتنا و ولاه امورنا وايد بالحق ايماننا خاتم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للقر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم اجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين وعلى ما قام به من جمع كلمة المسلمين ونصرة قضاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها واستقرارها ورخاءها ووحدتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر ورحم لموحد هذه البلاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم لبلادهم قرة ولأسرهم مسرة يا حي يا قيوم اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم جملهم بالحجاب والعفاف والحياة يا رب العالمين اللهم أعذن من التبرج والسهور يا حي يا ودود يا غفور اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل بلاد الإسلام وولِّ عليها الأكفاء يا حي يا قيوم اللهم وفِّق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريعين اللهم ضاعف مثوبتهم واجزهم خير الجزاء يا حي يا قيوم اللهم وفِّق إخواننا المحتسبين فلا نري والناهين عن المنكر اللهم واسفهم اعنهم وسددهم اياد الجلال والاكرام اللهم وفق رجالا مننا اللهم اجزهم خيرا على ما قدم لحفظ امن البلاد والعباد يا ذن الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الجنه ونا قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك اجتمعوا في إرحاب بيتك العتير وفي هذه الليلة المباركة اللهم لا جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مضرور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا لا تذنا سد الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ما نسالك من الخير كله العالمه واجره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم وفق قادتهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنجحت اجتماعهم في رحاب بيتك العتيق اللهم فزدهم من الخير والتوفيق ووفقهم لتأليف قلوبهم ووحدة صفوفهم واجتماع كلمتهم وتضامنهم والنصر على أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقهم القوة في الحق والعدل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفعني المسلمين الجهلة والامراما والصبر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وصفهم للصالحات اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب امورنا الى خير واعد علينا يا رمضان عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة اللهم اختم على شهر رمضان بهدوانه والعتق من نيرانه والعتق من نيرانه والعتق من نيرانه واجعل ما آلنا الى جناتك نحن ووالدينا وازواجنا واخواننا واقاربنا وولاتنا وعلماءنا وقضاتنا ومن احببنا فيك ومن احببناه فيك اللهم اجعلنا في اللهم اجمعنا في دار كرامتك اخوانا على سررهم متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولسنا منها بمخرجين يا حيه يا طيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تؤاخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصلاً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوا عنا وعفوا عنا وعفوا عنا, عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا وعلى الجهد وعليك التكلام اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين فَادِرَ جَنَا بِالْخَيْرَاتِ وَالْأَمْطَارِ وَالْغَيْثِ الْعَمِيمِ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عند بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا ارحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صلِّ أسلِّم وبارك عليه ما تعاقذ الليل والنهار وصلِّ عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسانه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحا चलते सरुपथे जाना जानते सरल पथे आसन गड़े पांच জানুন কেন মুমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হলো তহিতের প্রচার কালিমার আবেদন कत सुंदर भाव नूतन जुगे सफलता अर्जन कर देख इसलमी अर्थनीति सोमवार बुधवार और शनिवार रत एगारोटा पुन सम्प्रचार सकाल दस टाय बांगलेश